أحكامهم مع تفسير الجزء لله عباد الله الأنبياء المرسلين كما فعل من كان من قبلهم لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنة للذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتمون قالوا يهود ونصارى قال فمن يعني فمن الناس غير هؤلاء أي فمن الناس غير هؤلاء نعم فأراد منهم أن يكونوا احترزا لهم من أن يكونوا كالذين قد فرقوا بين الله وبين رسوله كما قال اللهم لا إله هؤلاء هم الكافرون حقا قال الله تعالى لا إله إلا بين ولا إله ويقولون نؤمن ولا ونكفر ببعض ويريدون ولا يتخذوا بين ذلك ولا إله هم الكافرون حقا هذه إلا أنت ولا ولذلك احتراز الشرع من إله التشبه أنت أن ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت ولا إله ولا ولا إله إلا أنت ولا لا تتبعوا لا لتتبعن... لا لتتبع... الحمد لله شكرا. الله عليكم السلام عليكم السلام لا سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه ولو كان في فيهم من من ينكح امه, أمه... لتجدون لا من ينكح امه في هذه في هذه الأمة. لذلك ارشده الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الات العظيمه قول الله جل علاه ان تبدوا ما ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالصحابه شق عليهم الامر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا مثل اليهود قالوا سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فكانوا من أعظم الناس انصياعا وانقيادا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله الله ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأنا فقال والله للفعلاء قد فعلت قد فعلت وهذا أمر يعني فيه, فيه اظهار التسليم التام وهو رأس الأمر وركن العبودية الأعظم هو التسليم التام لرب العباد سبحانه وجل جل في علاء لذلك أشهدهم قال قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم وإسماعيل طبعا ما أنزل الكتاب الكريم والكتاب هو التفصيل لأنه الكتاب أصالة لابد الإنسان أن يرجع إليه في كل صغير وكبير ودقيق وجلي لابد من ترجمته كما, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة خلقه القرآن تطبيقا وفي قول الله جل في علاء أولئك أمنون به هؤلاء الذين يقوم يقيمون حروفه أو يحفظون حروفه أو يقيمون حدوده فقال الله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا فما انزل الينا اي تنزيل تجده في الكتاب فخذه آية دالة دلاله واضحه جدا على علو الله دلاله وعلو الله دلاله من بالكتاب والسنه وجماعه السنه خلاف الاهل البدعه والضلال فقال وما انزل الينا وما انزل إلى إبراهيم واسماعيل ما انزل إبراهيم واسماعيل اجمالا على ما جاءنا الاجمال نؤمن به اجمالا وما جاءنا تفصيلا نؤمن به تفصيلا فالاصل في ذلك اتقوا اللهم استطعتم على اصل الباب وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم فلذلك قال أن الله تعالى ذما وإنكارا على الكتاب يريدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض قال الله تعالى ويريدون أن يتخذوا أن ذلك سبيلا شبهم ذل الوصف المطبق عليهم على الأصيل أولئك أولئك هذا بعد في الكفر وليس البعد هنا الرفعة والدرجة البعد في الكفر قال أولئك هم الكافرون حق استحقوا استحقاقا تاما بالكفر لأنهم فرقوا بين الله ونساء وهذا ياتيك على كلام المخرف الذي خرج على الناس وقال من آمن بالله جل في علاه ووحده وآمن بأي نبي فهو في الجنة لأنه الأصل توحيد الله فقد وحد الله جعله أليس هذه قضيه الكون الكبرى على ما تقولون عليكم السلام عليكم فضير الشيخ أشام أليس هذا هو الكون الكبرى فإذا آمن بنبيه من الأنبياء فهو, فهو في الجل المغفل هذا جعل, جعل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا, لا إجبارا والله جل في علاه يقول يقول خذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ان تؤمنوا به ولا تنصرونه قال اقرتم ما اخذتم على ذلك قسمي قالوا اقررنا قال فشهدوا انا معكم من الشهيدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لا يسمع به من يهود ولا نصارى وملائك من, من الذي جئت به إلا كان من أصحاب النضر لما قال يؤمن به قال يوم الذي جئت به الا كان من اصحاب النضر ولذلك قال لعمر بن الخطاب قال أم تهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي يدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني قال ولا, ولا نفرق بين أحد منهم روى الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا آمنا بالله وما ننزل كانوا يقرؤون التورات بالإبرانية وفسرناها بالعبرياء الأهل الإسلام وكانوا يثقون في كلامهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لا تصدقوهم ولا ولا تكذبوهم وروى مسلم وعبو داود ونسعي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي ركعتين نتين قبل الفجر، أمن بالله ويقرأ بقوله تعالى أمن بالله ومنزلين ومنزلاء إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. وفي قوله ونعم الله مسلمون أن تستسلم استسلاما تاما لربك هذا مع الإسلام حقيقة الإسلام تمام للقيادة والإسلام الاستسلام لله إلى الفعل هذه حقيقة الإسلام أن تنقذ انقيادا تاما لربك جل في ألاه إذا قال له رب قال قال له رب أسلم قال أسلمت استسلمت تماما إسلامي لله رب العالمين هذه من أعظم ما يكون يعني عبادة للعبد العبد عودياته لها ركنان عظيما الركن الأول هو عظيم الانقياد والذل والخضوع وعظيم المحبة لله في فعلا قال فإن امنوا بإذن ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولف فإنما في شقاق فسيكفي الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن الله عابده قال فإن امنوا بإذن ما آمنتم به فقد اهتدوا وهنا جعل الإيمان على ما أمنوا به على مثل أمنوا به يعني أمنوا بما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فإنهم في شقاق وهذا بين واضح جدا على أن من لم يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقرآن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء فهو من الكفار قال فإن تولوا فإنما هم في شقاق فانما هم في شقاق بين فسيكفكهم الله وهو السميع وهو السميع العليم ايسا ينصرك الله عليهم وينصرك ويعلو بك عليهم ويمكنك منهم قال قال فسيكفكهم الله وهو السميع العليم قد كادوا لنبي مسلم كيدا عظيما ارادوا قتله وشردوه وابعدوه هو من معه ما ذلك تملك فيهم الله تعالى ملكه اياهم عندما قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا حتى فتح مكه ومأسلم من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عضدا ونصيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هم في شقاق فسأك في الله في شقاق لأنهم حادوا عن عن البيان حادوا عن الآيات الواضحات النفع ابن أبي نعيم قال أرسل أرسل إلى بعض الخلفاء مصحفا سماه عفان ليصلحو قال زياد فقلت له إن الناس لا يقولون إن مصحفه كان في حجري حين قتل فوقع الدم علي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال نافع وصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قال فسيكفيكهم الله وهو السميع وهو السميع العليم فقال تعلمون بأنه هو شهيد لكنهم هم هم المسؤولون عن قتله إلى إلى يوم القيامة عند رب إمجالله تعالى قتلوه وزعموا أنهم مع أفرادهم المك قتلوه وزعموا ذلك وقال حذيفة قتلوه ولو كان في قتل الخير لحلبوا بعده لبنا يعني حليبا ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا يقول سبعة الله ومن أحسن الله سبغة يعني فترة الله فطرة الناس عليها وقد جبل الله الناس جميعا على التوحيد قد جبل الله الناس جميعا على التوحيد عليكم السلام كتب كما قال الله جل في مسح الله واخذ الله, الله من من, من بني ألم الذهرين ذرياتهم وشهدهم على أنفسهم أستوى ربكم قالوا بدا أن تقول من قيمة إن كنا عن هذا غافل وقال نبس سلام يؤتى من أهل يروني فأقول أرأيتها لو كنت تملك الدنيا والأخيرة الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة قال الله نعم قال أتربت منك ما هو أهول من ذلك وأيصر وأنت في صلب آدم صلب أبيك فتربت أن تعبد أن لا تشبه شيئا فأبيت إلا الشرك ذلك قال سبغة الله فطرة الله تفطر الناس عليها تبديل خلق الله يعني لا تبدل فتر الله ولا تبدل فإن الله جبلها على التوحيد صبغة الله من عسن الله صبغة ونحن له عابدون يعني نحن نقررنا بتوحيد الله دل فعلا لا نصرف العبادة إلا, إلا له وحده لا شريك له أفواد المصمتة وجوب مخالفة اليهود ونصار وجوب مخالفة اليهود ونصار هم كانوا يفرقون بين الله ورسله و... ويقولون من بعض ونكر بعض أما أما أهل الإسلام فيقولون كل من عند ربنا آمن به كل من عند ربنا وجوب الإمام بكل الكتب وكل الرسل وجوب الإمام بكل الكتب السابقة والرسل السابق من كان لله فإن الله ساكفيه هم الدنيا والأخير من كان لله فإن الله ساكفيه هم الدنيا والأخير فساكفيك أهم الله إلى آية